مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العاري أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي ديار مثل النار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العاري <تصفيق> أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي ديار مثل النار وامفضه عنك كل قيد وقومي. كيف تقود جمع مال عنك كل قيد وقوم كيف تقود جمعنا مال النار السميع في عمك يرقب فجرا وينادي وينادي متى يفاك ساري وينادي متى يفاك ساري مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العاري أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار والمحارب عثى فيها دخيل تتنادى ماذا يطيل عثار والمحارب عثى فيها دخيل تتنادى ماذا اصطحبوا سنتمو سباد دو وتمادى, وتمادى وتماد العيد وطال انتظاري، مزقهم يا كتائب الأحرار وارفوض العيش في ثياب العار أشعي للنر في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار طفع الكيل واستباد غشوم وتمادت عصبة الأشرار طفع الكيل واستباد غشوم وتمادت عصبة الأشرار ومن السلام والكل ذئب يتباهى يتباهى يتباهى, يتباهى بالله والأغفار. يتباهى في النبي والأغفار. مزقهم يا كتائب الأحرار. وانفط العيش في ثياب العار. اشعر النر في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار. خطبي في كل مجلس امن وسلام وملتقى اصرار. خطبين في كل مجلس امن وسلام وملتقى اصرار. يهد ما زل رمزا لجبان لجبان مقامر ودار لجبان مقامر ودار مزقهم يا كتائب الأحرار وفض العيش في ثياب العالي أشعر النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار وارفعي ريات الجهاد وقول قد علت همتي وعين الصفار وصعي عي راية الجهاد وقولي وضعنا همة وعين الصدار عهد الله أن تقود جموعا تتحت. تتحدى العدو في إصرار تتحدى العدو في إصرار مزقهم يا كتائب الأحرار ورفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار علمتنا الأيام أن التنادي للمنايا يدير خير حواري علمتنا الأيام أن التنادي للمنايا يدير خير حوارات وحديث لسن من غري فعل يلبس الخنعين يلبس الخنعين ثوب الصغار يلبس الخنعين ثوب الصغار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعر النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار ليزول الظلم من كل بيت وتشعى القلوب بالأنواع ليزول الظلم من كل بيت وتشيع القلوب بالأنوار سوف ألقهم بخير سلاح بجهاد بجهان يطيح بالكفار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار really